ではあなたの声が聞こえてくる。<音楽> م و س و ع النابلسي للعلوم الاسلاميه ن Thank you. you ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق ان الله مع الذين اتقوا بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه Lizzie. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى الذي باركنا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تكتشف> الذي باركنا ت حوله واتينا موسى الكتاب うん。<音楽> ا ل ك ت و ر محمد راتب ا ل ن ا ب ي We'll b right <laughs> فلغى. فاذا س ت م فلها 「おりえだ」 الذين لا يؤمنون you <laughs>